وداعا أيها البطل, أيها البطل لفقدك تدمع المقل, تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لإن ناهت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا وفي الاخرى لنا الامل لنا الامل ربنا المولى وفي الاسحار نبتهل بان نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل بجَنَّاتِ وَرَضَاتِ بِهَا الْأَنْهَارُ وَالْحُلَالُ بِهَا الْحُورُ تُنَادِينَ بِصَوْتٍ مَا لَهُ مَثَلُ بِهَا الْأَحْبَابِ قَاطِبَةً كَذَا الْأَصْحَابُ وَرُسُلُ كَذَا الْأَصْحَابُ وَرُسُلُ بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ضفرت به هنيئا أيها البطل وداعا أن أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى وشتك الطلل لأن أتبين الأجساد فالرواح تتصل فالرواح تتصل